ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نضفة في قرار مكين أَّا خَلَقُنَم نضُفَةَ عَقَةَ فَخَلَقنعَلَقَةَ مُبْغةَ فَخَلَقنَ المُضوَةَ إظَامَا فَخَلَقنَ المُضوَةَ إظَامَا فَكَسَوونَ العِظَامَ لَلححمَثُمَّ آ شَأْنَّهُ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 عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ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 وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ اثْنَتَيْنِ عَتَبَةً بِالدهْنِ وَصِبْغٍ لِلآكِلِينَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ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 ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إنه هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون إِلَيْهِ أَنْصْنَعَ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَرَحْمِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ التَّنُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُقَاْتِبْنِي فِي الَّذِينَ ظلموا انهم مغرقون فاذا استويت اتا و من معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين و قر رب أنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين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 يَعِدُكُم أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ الْمَوْتُ وَعْدٌ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ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 م تَسْبِقُ مِنْ أَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَستَأخِرون ثَُّا أأَرْسَلنا رسُناَا تََّّرَاء ك م ج أَأَُّ تَسُولهَا فأتبعنا بعضا بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إِ فِعَوْونَ وَمَلَائِهِ فَسْتَك وَكَانُوا قَوْمَ عَالِي فَقال أَنُؤْ مِنُ لِبَ شَرَيين لَنَا عَابِدُ فَكَذذَّبُون مَا فَكَوا مِنَمُهلَكين قَالُوا قَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ مَرْيَمَ وَإِنْسِهِ آيَةً وَآوَيْنَاهُما إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ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 بََهُ زُبُورَ كلّ حِزْبِ بِمَا لدييهِم فَِح تَذَرهُم فيِي غَنرتِهِم حتىَ حأَ يَحْسَبُونَ أََّ مَُ مُِّم بِهِ مِ م لِبَنين نُسَارع لَهُم في الخيير Bəl la yasharun İnnə alləzən hün min khashyatı rəbbəm müşfqon Wələzən hün bəyət rəbbəm yəminun Wələzən hün والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا الا وسعها وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَتَقَضَّى بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ بَلْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَذَا وَلَهُمُ الْأَعْمَالُ مِنْ دُونِ العذاب اذاهم يجارون لا تجار اليوم انم كن من لا تنصرون قد كانت اياتي تتلى عليكم فكنتم على استكبرين به سامرا تهجرون افلم يدبر القول ام جاء ام لم يات اباءهم الاولين ام لم يعرفوا أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَا فِيهِنَّ بَل اَتَيْنَاهَا بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَجُوا رَبِّكَ قَنِير وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ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 ولا قد اقلى الله بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى اذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد اليهم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 Səyək olunə ləhə, qəl əfəla təkəron. Qəl, mən rəb-ələsəmələsələni, rəb-ələrəsələsələsələm. Səyək olunə ləhə, qəl əfəla tətəqon. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأما تسحرون Bəl ətəyna həm bilhə qəq, və ələhəm ləkədib olun. Mətəkəzə Allah mən vələd, və məkən məqən məqən iləh, Ələdəl ləðəbə qüll ələhəm bəma qalqəqə, vələ bəxəm ələbəxəm ələbəxəm, səbəxən عَالِم الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ قُلِ الرَّبُّ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّ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 داخِلُ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَإِذَا فِي الصُّورِ فَلَا آنَسَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ المفلحون. وَمنْ خَفَّت مَوازينهُ فَأول إِكََّلينَ خَصِرُون أَفُسَهُم فِي جَهَن م مَ خَالِدُ تَلْلفَحودُوهَهُم مَّ رُوَهُم فِيهَا كَالِحُون Ələm təkun əyətə tətlə عليkum fəkin təmbihə təkəzibun? Qalıq, Rəbəna gələbətə alayyə şiqəətə nəə, vəkəmə qəqəmə qəqəmə فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربما آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خَيْرُ خير فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سُخْرِيًّا حَتَّىٰ آثَثْتُمُ لِكَرٍّ وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا أَصْبَرُوا ۖ أَنَّهُمْ هُمُ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ قَالَ إِلَّا بِسُمِّ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا قَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ادع مع الله اله اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون وقر رب اغفر وارحم وان انت خير